اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخبيلك وحبيبك صلاةً أرقابها مراقياً إخلاصي وأنار بها غاية الإخلاصي وعلى آله وسلم تسليمًا عدد ما حاض به عنك وصاب كتابك كل ما ذكرك ذكر كذاكرون وغفل عن ذكر كالغافيون Allahümme salli ve sellim على barik ala seyyidina ve mevlana Muhammedin şecretin aslinin rahaniyeti ve lümmu'atil ve وعشر في الصور الجسمانية ومعدن الأسرار المغدانية وخزائن الأنم الأصطفالية صاحب القضة العصلية والبحشة السنية وردة العالية من إن نرجت النبيون تحت لمائه فهمهم إليه أصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وآمت إلى يوم تضع من أفنية وسل تسديما كثيرة والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على الذات المهمدية اللطيفة الأحدية شمس السماء الأسرار ومطار الأمالي ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وسيره إليك أهل خوفي وأقل عثرتي وأذهب حجني وحرسي أكل لي وخذني إليك مني وارزقني فناء عني ولا تجعلني مفتونا من نفسي محجوبا من جسمي واكشف لي عن كل سر من، وعلى آله وصحبه وسلم أعلم يا قيوم يا الله اللهم صل على الذات المطلسم والغيب المطمن لا صوت الجمال ناسوت البصال طلعت العقي كثوب إنسان الأزل في نشر من لم يزل في قاب ناسوت البصال الأقرب اللهم صلي به منه فيه عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح ثماغ للغا والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لأسرادك المستقيم وعلى آله عق قدره ومقتاله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين سلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله مجدد وجرد من صلواتك التامات وتحياتك الزاكيات رضوانك الأكبر الأتم للأذوام ألا أكمل عبدك في هذا العالم إما لآدم الذي جعلته لك ظلاً لحبايب خلقك قبلةً ومحلا وصفيته لنفسك وقمته بحجتك وظهرته بصورتك واخترت أمور مستوى لتجليك ومنزلا لتقي تنفيذ أوامرك ونواهيك في أرضك وسماك وواسطة بينك وبين معكولاتك وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منك الآن أن عبدك أفضل الصلوات وشرف التسليمات وأسك التحيات اللهم ذكره بي ليذكرني لي عندك بما أنت أعلم أن أهو ما في عبي عاجلاً وآجلاً على قدر معرفته بك ومكانته لديك لا على مدار علمي وانتهى فهمي إنك بكل فضل جدي وعلى كل شيء قدير اللهم ذكرني في قلب الإنسان الكابر وحببني إليه صلى الله ولي سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبية الله مصلي على سرك الجامع الداعي عليك محمد من المصطفى كما هو لا يؤمن بك منك إليه وسلم عليه بما هو قصيص من السلام لديك واجعلنا من صلاتك صلاة وعائدة تعتمم بها وجودنا وتعنم بها شهودنا وتخصص بهما سلامه ومن سلامه إسلاما وسلامة تنزيهاني ما ظهر مني وما بطنا من شوائب الإرادات والاختيارات والتدبيرات والإضرارات لنأتيك بالقوالب المسلمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وطيائها وعلى آله وسعبه وسلم اللهم صل على نبيك الجامع الدال عليك محمد المصطفى خير البلية عليه أفضل الصلاة والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله صلى على محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك ولسانه من لذيل خطابك فأصبح فرحاً مسروراً مؤيداً منصوراً متوجعاً محبوراً الله صل على سيدنا هاي الرحمة ومين الملك ودال التوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كانت كل ما ذكرك ذكره ذاكر وكل ما غفل عن ذكره ذكره الغافل صلاة دائمة بدوام كباقيها ببقائه كلام تهاله دون علمك إنك على كل شيء قدير الله مصلي وسلم بك مالك حق قدرك وتعجبنا شاءك أم لا وسيعة رحمتك ووفاء سروح محاطي كلمتك وظهور منار كشفك ومتعلق آثار وصفك على حبيب ذاتك وملي عليك ورسول اسمك وصفاتك أيها بيتي فسجّرت آليته روح حياتي ولمحي صفاتي ونور مشكاتي وحقيقة الحقائق لذاتي والصفات سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه خزائيا زلكا وابدكا حق كل كمال وما فالحمد لله وسلام على هذه الذين استفاد الله خير مما يجمعون الحمد لله رب العالمين. Allahümme salli ve selim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin salaten tehullu biha uqdati ve tüferric biha kuvati ve tunqidu biha vahmeti ve teqdi biha hajati Allahümme salli ala lkenzil mekmuni ve sirlil mesuhuni ve habibi rabbil alemi seyyidina Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما مضى وما يكون في أبديتك ودعم بلا انتهاء وما لا يصفه الواصفون يا من هو هو ولا يعلم كيف هو إلا هو أنت الله الباقي يا الله يا موطي يا أسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تغطيه الوسيلة والدرجة الكبيرة وأوقفه موقف العز والقرب والتنوي والهيبة والجلال بين يديك يوم القيامة حتى لا يكون بينه وبينك حجاب. إنك على كل شيء قدير وصلي اللهم على أهل بيته وعترته. والخلفائه والمهاجرين والأنصار وذرياتهم إنك أنت العزيز العكيم الرحيم هذه إلى الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترحم بها رحمتك الواسعة وتختم لنا بها بالسعادة وتتوفانا بها على الإسلام والسنة والجماعة في طيبة بجاه نبيك وأبي مكروم وعمر وعثمان وعلي الذي اصطفيتهم وأخترتهم وقربتهم ونصرتهم وجعلتهم أمناء على حظ نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وكما جعلتهم كذلك لا تحل بيننا وبينهم ذنوبنا وأحمينا اللهم على محبتهم ومتنا عليها وبعثنا وحشوا بها مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين يا رحم الراحمين يا رب العالمين الله صلى الله بكل الصلوات جميع أهل الأرض والسماوات في كل الآنات على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وللتجليات وصاله ذوي العاليات قادر كل دروة ما في علمك من الموجودات والمعلومات صلاة مضاعفة في كل نفس من عفاس المخلوقات وخدرة من خدرات قلوبهم لحظة من اللحظات لحظة من اللحظات على ضرب مجموع ذلك كله في مثل أفراد الصلاة من المبليين من أهل الأرض والسماء والعرش والكرسي، فاسترادي قاتل من أول المخلوقين، لا يوم لا ينتهي من أيام الجنة، أضوبة كل ذلك في مثل سلامتك التي صليت عليه، بدوام كي يقضي حاجاتي، ويا مجيب التعاباتي، ويا رفيق احتياجاتي، وكذلك التسليم من السميع العليم. على هذا النبي الكريم المحقق بخلق عظيم وعَظَعَفَ عَظَعَفَ عَظَعَفَ ذلك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ما قرون تعيني ببركة من كفيه كل وقت رحيق وجعلنا يا الهي بجاهه من احبائك المقربين الصديقين وعلى جميع قرانه من لم يا حي وسليم ولملائكه الشهداء والصالحين والاولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم فالامته والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كما صليت على Âl-i İbrahim, Allahümme bârik <Sessizlik> alâ Muhammedin kemâ bârekte alâ Âl-i İbrahim. Allahümme salli alâ Muhammedin adede hâlpike, ve rıbda nefseke, ve zilete arşike, ve midâde kelimâtike. Ve sallallâhu alâ Seyyidina <Sessizlik> Muhammedin kullemâ اللهم اجعل صلاتك وصلاة ملاركتك وهميارك وعبيدك على نبيك وحبيبك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة منك عليه ورسلة منك إليه فنسألك الله أن تسيأ ve tümüyle sana ve arzun ve ve sen onlara ve ve ve ve ve ve Allahümme salli ala ardikellezii khaliqtahu nörike ve nabiyyikellezii evda'tahu sirrike ve khalilike ve habibikellezii qarante esnehu ve ismike ve resulikellezii khatemte bihi rsuleke seyyidina Muhammedin adedeme ahata bihi almike ve nefada bihi hükmüke fi halkike ve cevabihi ve ala abihi, wa sahbihi, wa ما عمل أنا ما نعمك الحمد لله على ذلك الله صل على سيدنا محمد النبي الأمين على سيدنا محمد النبي الأمين لما بعث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور دين ناقة يانة وعلى آله وصحبه وسلم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 اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد المكي صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد متين اللهم صل على سيدنا محمد المطاع وسلم سيدنا محمد وعلى اله صلاه تحشرنا بها في زيوره الاله الاصحاب والاتباع اللهم صل وسلم سيدنا محمد البهي وسلم وسلم سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد المسلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد به عزي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المخصوص على سيدنا محمد ذي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذي التركيز على سيدنا محمد المشرف وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله صلاة بها آمنا Yandır mejhek el kelimayı Allah. Allahım salim ve selim al al Allah siddina Muhammedim Muttiyi ve salim ve selim Allah siddina Muhammedim ve ala al siddina Muhammedim Şafiyi. Allahım salim ve Allah siddina Muhammedim. Qadim Sıddiq ve salim ve selim Allah ala <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرحمة صل وسلم لا سيد محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع الأمة اللهم صل وسلم لا سيدنا محمد العروة الوثقة وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة متجيننا بها بتقاؤ الله وسلم لا سيدنا محمد Allahumme salli <Sessizlik> wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin lil ghayathi wa nada' adama sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin lil ghayfi lihaami'i sallim nasallim ala sayyidina Muhammadin wa صلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هدية الله الله صلى وسلم على سيدنا محمد لطيفي صلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى عليه صلاة تشرفنا بها في دارين يجمع التشرف الله صلى وسلم على سيدنا محمد صراط الله وصلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فكر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله الله على سيدنا محمد المصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المختار على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لماكيلي وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تاجي ذبنا بها عليك بفضلك الجليل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من المختار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبي إبراهيم عليه افضل صدقه في التسليم اللهم صل وسلم, على سيدنا محمد وسلم, وسلم على سيدنا محمد ال سيدنا محمدين المصري اللهم, اللهم محمد محمد صل من أهل Allahü aṣ-Allāhü s-salām ala sīd-nā Muḥammadīnī l-musādiqī, aṣ-Allāhü s-salām ala sīd محمد Muḥammadī wa ala al-sīd-nā Muḥammadī l-muḥaymin l-muhaqqiqī. Allahü aṣ ala sīd-nā Muḥammadī ala ala اللهم sallim alâ seyyidina Muhammedin اللهم sallim alâ seyyidina Muhammedin Khalidin Rahman sallim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin Mutahheyeciymi Cenâni اللهم sallim alâ seyyidina Muhammedin il Azizi ve sallim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlih hiali salâten teca'ânâ Allah'a salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ilberri Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedi ve alaääl programmes Seyyidina Muhammedin ilmeberri Allah'a salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ilvecihi Ve ve sellim ala al seyyidina Muhammedin Ve ala seyyidina Muhammedin ilnebihi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكافي وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الشافي اللهم صل على سيدنا محمد النصيح الناصح وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائم بالسنن على سيدنا محمد وعلى محمد مفتاح الجنه اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المثيله صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صاحب الفطيره اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الميور Sallallahu ala sidi na Muhammed ve ala aali sidi na Muhammed, salaten taj ala biha, min ahl Nasri ve al-afari. Allahumma ala sidi na Muhammedin il-muqaddasi, ala sidi na ve ala aali sidi na Muhammedin ruhü ve kutsi kudüs. ala صلي <سألوا> وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يعني المبلغي <سألوا> الله وصلي وسلم على سيدنا محمد يعني الواصلي وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المكتفي وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الوقتا في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد السابق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي على سيدنا محمد نساء ربي قيل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المهدي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 والله ما سلم على سيدنا محمد بيه للخيرات وصلوا سيدنا محمد وعلى آدي سيدنا محمد نقول لأتاراتي اللهم صل وسلم وعليه سيدنا محمد صلى وسلم وعليه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صحيح الاسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التهاجي صلى وسلم وعليه سيدنا محمد وعلى اله صلاه تسليكم عنا سبيله هول من راجي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 وعلى آل ه تجعلنا بها من أهل المدي والباطل اللهم صل وسل ولا سيدنا محمد سادي الخلقي وصل وسل ولا سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد سادي الخلقي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب نخاتي وصل وسل على سيدنا محمد وعنا آل ه صلاة أن تجعلنا بها من أهل كمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المنحار صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب المجال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الردا والإزار صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل صلاة تنكشف لنا بها الأسراه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رافع الرتب ve salli ve sellimu ala seyyidina Muhammedi ve ala al seyyidina Muhammediin sahibi ve kurabi Allah'ama salli ve sellimu ala seyyidina Muhammediin üzüni ve hayri Ve salli ve sellimu ala seyyidina Muhammedi ve Allah'ım sallallahu ala seyyidina Muhammed'in ve alâ alih salata tedfağ anâ bihâ kulle şerrî ve tâyr'in Allah'ım sallallahu ala seyyidina Muhammed'in seyyidil kermeyi ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'i ve alâli seyyidina Muhammed'in seyyed-il pleq alayilin Allah'ıma Allah'ıma sallallahu ala seyyidina Muhammed'in sahib-i hücceti ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in ve alâ alih ve Allahumma salli ve salli maa siedina Muhammedin kashi fi kura bi salli ve salli maa siedina Muhammedin wa ala al siedina Muhammedin aizil arabi Allahumma salli ve salli maa siedina Muhammedin aynil hurri salli ve, ala ve, ala biha, ve salli maa siedina Muhammedin wa ala alhi salatun tağfızna bhiha min al ve makri Muhammedin